Allahumma ihdina fi man hamani wa afina fi man 'aathani wa tawallana fi man tawallani We yes. اللهم آمنا في رعايهنا اللهم هب النعمه الامن في بلادنا اللهم منادنا وبلادنا والمسلمين بسموه فاشف بالممن واجعل كينه في نحره يا قوي يا عزيز الله What